بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أشأنهن إن شاء.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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 أفرأيتم ما تمنون أَأَنْتُمْ تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أَمْثَالَكُمْ وننشئكم فِيمَا لا تعلمون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إِن كنتم غير مدينين ترجعونها إِن كنتم صادقين فَأَمَّا إِن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إِن كان من أَصْحَابِ اليمين